وإلى مدين أخافهم شعيبا قال أقو معبود الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان إن يألكم بخير إن يألكم بخير وإن يأخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في نرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن, أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرايتم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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما, مثل ما أصاب قوم نوح لو قوم هود لو قوم صالح وما قولوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود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 ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا, فاتبعوا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 ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء آمر ربك وما زادوهم غير تتبير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 وَإِن كُلَّ لَمَا لَيُوَفِّي أَنَّهُمْ رَبُّكَ أَمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَبْمَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ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 فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا إلَّا قليلا ممن ننجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين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 ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس يجمعين وكل أن نقص عليك بدماء رسل ما نثبت به فؤادك وجاء في هذه الحق وجاك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين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 بسم الله الرحمن الرحيم الاقلام تلك آيات الكتاب المبين إن أزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كنت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجدين.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 وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاؤوا أباهم جاء أيّبكون قالوا يا أبا لا إن ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله ذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه, دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزهيد وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرم متوه أكرم متوه عسا أي أن فعل أو نتخذه ولدا وكذلك ما ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشدّه آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت لذواب وقالت هيت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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من راد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب نريم قال هي راودتني عن نفسي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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لهن وأتت كل واحدة منهم نسك لو وقالت تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاجة لله وقلنا حاجة لله ما هذا بشرا إنها إلا ملك كريم قالت فذلكن الذين أمتننني فيه ونقد راوته عن نفسه فاستعصى ولئلا لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا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 ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني ألا لي أعصر خمرا وقال الآخر إني ألا لي أحمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاوينه إنا نراك من المحسنين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 وسبع سنبلات خضن وأخرى يابسات يا أيها الملأ وفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاوين الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما واذكر بعد أمة نناء بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا, أفتنا في سبع بقرات سبانيا كلهن سبع عجاف